فقال الأخ السائل أنا أطلب إليك يا أبي أن توضح لي قوة هذا الأمر وكيف الانسان الإنسان ما ذكر فإني أجهل ذلك وإذا أنا بدأت وقل للطعام فما دعني الضعف حتى أعود إلى المقدار الأول وأنت قلت لي إن الذي يبلغ إلى المقدار الذي لي إن لحمي لسقد عظمي من صوت تنهدي هذا يصير إلى قلة الطعام فبين لي هذا الأمر قال الشيخ هذا هو التصاق اللحم بالعظم أن تصير جميع أعضاء الإنسان ملتصفة إلى أن تكون أفكار الإنسان كلها فكرا واحدا بالله عند ذلك يلتصق الجزداني ويصير روحانياً وينحق الجسد بالفكر الالهي وحينئذ يصير الفرح الروحان في القلب يغذي النفس ويشبع الجسد ويقوى كلاهما حتى لا يكون فيهما ضعف ولا ملل لان ربنا يسوع المسيح بالذات يكون الوسيط ويوقف الإنسان بالقرب من الابواب التي ليس داخلها حزن ولا ودع ولا تنقل وحين القول حيث يكون كنزت فهناك أكون عقلك فالذي يدلغ إلى هذا المصدر فقد افتمل اتباع الكامل بيسوع المسيح ربنا الذي له المبد إلى الأبد من كلام القديس سمعان العمودي إذا كانت حم الجسد تمنعه من أن يعمل اعماله الجسدانية كذلك مرض النفس بالخطيئة يمنعها من ممارسة أعمال الحياة الرحانية فالله يريد من النفس أن تحبه وتطلبه بحرص فإذا أحبته وطلبته بكل قوتها فحينئذ يسكن فيها ويملك على أفكارها أيهن إلى ما يريده لها قال شيخ إن الله يطالد الإنسان بثلاثة العقل الكلام الروحاني والعمل به المجد الباطل يتولد من ثلاثة طلب التعليم وطلب الاتساع في الأشياء وطلب الأخذ والعطاء وثلاثة تصدق كل خطية الغفلة النسيان الشهوة حامل الأموات يأخذ الأبرى من الناس وحامل الأحياء أعني المتحمل يأخذ الأجرام من الله سأل أخ الأنبدي من قائلا كيف ينبغي للراهب أن يجلس في قلايته فقال له أما الظاهر من الجلوس في القلاية فهو أن تعمل بيدك وتأكل مرة واحدة فقط كل يوم والهزيز في الزبور وقراءة الكتب والتعليم أما غير الظاهر والسر من الأمور فهي أن تلوم نفسك في كل أمر تصنعه وحيثما ما توجهت وفي ساعة صلاتك لا تتوانى من جهة أفكارك وإن أردت أن تقوم من عمل يديك إلى الصلاة فقم واكمل صلاتك بلا سجة وتمام هذا كله أن تسكن مع جماعة صالحة وتتباعد من جماعة السوء وقال له أخ إني خاطئ فماذا أعمل فقال له مكتوب خطية أمامي كل حين فأنا أهتم بأساني وأعترف بذنبي فكنت اكشف خطية أمام الرب وهو يغفر لي نفاق قلب. وقال من يضبط فمه فإن افكاره تموت كالجرة التي يوجد فيها حياة وعقارب وسد فمها فإنها تموت وسئل أيهما أصلح الكلام أم الصمت فقال إن الصمت من أجل الله جيد كما أن الكلام من أجل الله جيد كذلك كما قال من يكسر من الاختلاط بالناس لا يمكنه أن ينجو من النمين وقال كذلك إن اللجاجة والحسد يتولدان من الصبح الباطل لأن الإنسان الذي يطلب مجد الناس فإنه يناصب الذي يعمل وينجح ويمجد ويحتده والإتدار هو دواء ذلك سؤل القديس باسليوس كيف يكون حال من صعد عليه اتمام قانون التوبة فأجاب وقال حال ذات يجب أن تكون كحال ابن المريض وفي شدة الموت بالنسبة لأبيه الخبير بصناعة الطب والذي يرغب في مداواته فلمعرفته بصعوبة وصف الادويه والتعب الكثير في صناعتها وبخبرة أبيه في الطب ولأن قلبه يطيب محبة أبيه له. ولرغبته كذلك في الشفاء فكل هذه العوامل تجعله يرسخ لمداواته فيمكنه من نفسه أن يتداوى ويحيا لذلك من يصعب عليه قانون التوبة فليترك الأمر بين يدي معلمة وإلى أيضا كيف ينبغي للانسان أن ينتهر قال كما ينتهر الأب ابنه، وقد طبيب الذي يقصد شفاء المريض كما سئل كيف يجب أن يقبل الانتهار فقال كما يقبل الولد تأديب والده والمريض مداواة طبيبه وسئل كذلك ماذا ينبغي للإمكان يحب قريبه فقال كما مكتوب تحب قريبة نسعنا وأيضا لا من حب أعظم من هذا أن يبذل الإنسان نفسه عن احبائه وايضا سؤل هكذا ما هي الكلمة التي نعطي عنها جوابا فقال هي تلك التي ليست للبنيان كقول الرسول كل كلمة قبيحة لا تخرج من أفواهك بل كلمة صالحة التي تفوز البنيان وتعطي الذي الذين يسمعونه. وقال أيضا القديس باسليوس إن الصوم الحقيقي هو سلم الرذائل، أعني ضبط اللسان وإمساك الغضب وقهر الشهوات الدنسة. الذي يصالح نفسه خير من الذي يصالح الفضلاء والذي يدبر نفسه خير من الذي يدبر غيره ابتداء المحبة حسن السماء وابتداء البغضه الوقيع عود جسدك طاعة نفسك ونفسك طاعة الله ما لا ينبغي أن تفعل، ولا تفكر فيه ولا تذكره ان أردت أن تكون معروفا عند الله فاحرص أن لا تكون معروفا عند الناس عاتب نفسك فهذا أفضل من أن تعاتب غيرك ابتعد من نظر وسماع ما لا يفيد فتتخلص من فعل ما لا يفيد جيد أن لا تخطئ وإن أخطأ فجيد أن لا تؤخر التوبة وإن تكت فجيد أن لا تعاود الخطيئ وإذا لم تعاودها فجيد أن تعرف أن ذلك بمعونة الله وإذا عرفت ذلك فجيد أن تشكره على نعمته وتلازم سؤاله في إجامة معونته إن كان ليس بجيد أن تستشهد بإنسان شريف على أمر حقير فكن بالحري الله تعالى علامة الخوف الهروب من العيوب الصار حذراً من الوقوع في الزنوب الكبار علامة من غلب الشيطان أن يحمل شر أخي ولا يدينه. علامة الخلوة مع الله هي الابتعاد من القلق والبغض لسيرة العالم. علامة التكبر قنوع الإنسان برأي نفسه. عموم الناس يظن إن الله في الحياة فقط إذا يحسن سيرتهم فيها فقط. وهي المعرفة يعلمون إن الله في كل موضع فينبغي أن يحسنوا سيرتهم في كل موضع كما أن الجسدين لا يقدرون ان يغضبوا بحضرة الملك كذلك الذين تدبرون بالروحانية يمنعهم من الغضب الخوف من الله الملك المعقول الناظر إليهم دائما الحكيم لا يتقي غير المخوف، ولا يرجو غير المدرك، ولذلك لا يخاف الآلام، ولا يرجو دوام اللذات العالمية، لأنها سريعة الزوال، فإذا لا يخاف هذه الآلام يحتملها، وإذ لا يرجو هذه اللذات فلا يطلبها. قال شيخ. إذا قوت الراهب بالزنا وحفظ بطنه ولسانه وغربته، فلإيمان إنه لا يسقط بمعونه الله. قال أخ لشيخ: لست قادرا على إتمام الطاع الكامله فقال له: اعمل بقدر قوتك، وأنا أؤمن إن الله يحسبك مع من يكمل الطاعه وقد قال. لا تختنق إذا سقط بل انهض وتب فقد قال سليمان الحكيم إن الصديق إذا سقط سبع مرات في اليوم فهو يقوم سبع مرات قال شيخ إذا شتم الراهب أخاه بذكر شيء من الخطأ مثل أن يقول يا زاني أو يا سارق أو يا كذاب فإن المشتوم وغفر للشتائم وقال في نفسه بالحقيقة اني خاطئ فإن تلك الخطية التي شتم بذكرها والتي أشار إليها بقوله بالحقيقة اني خاطئ توفر له وتصبح على الشاتم له بذكرها لأنه ترك الاعتراف بخطيته وأظهر خطية أخيه ولكون المشتوم احتمل إشهار خطيته فحسب له اعترافا ولكونه غفر لاخيه نال المغفره ثلاثه من الرهبان تاخذ الرب فاختار احدهم الصلح بين الناس كقول الرب طوبى لفاعل السلامه فانهم بل الله دعون واختار الاخر خدمه المرضى وتعاهدهم كقوله كنت مريضا فتعهدتموني وأما الأخير فقد اختار لنفسه الوحدة ليتفرغ لخدمة الرب وحده والصلاة كل حين فقول الرسول فأما الأول فإنه ضجر من خصومة الناس ولم يقدر أن يرضيهم كلهم فلما تعب مضى إلى صاحبه الذي يتقد المرضى فوجده قد ضجر هو الآخر مما هو فيه فقام معا وأتي إلى المتوحد واعلماه بحالهما واستخبراه عن حاله فسكت قليلا ثم سكب ماء في إناء وقال لهما تأمل هذا الماء فتأمله مضطربا ولم ينظر فيه شيئا وبعد أن سكن الماء قال لهما انظر الآن فنظر وإذا الماء يريهم وجهيهما مثل المرآة فقال لهما هكذا تكون حال من يكون بين الناس فإنه لاجل اضطرابهم لا يمكنه أن ينظو ما فيه أما إذا انفرد ونفي ما في برية فحينئذ يرى نقائصه قيل إن شيخا كان يأكل أثناء تأدية عمله فسئل عن ذلك فقال: إني لا اؤثر أن أجعل الطعام عملا يتفرغ له حتى لا تحس نفسي بتلذذ في الطعام. وقال أيضا ليس شيء يغسل دنة الزنا مثل دموع التوبه لأن الزنا يخرج من الجسد والقلب، وكذلك الدموع تخرج من الجسد والقلب. قال الشيخ يجب أن نحاسب نفوسنا كل يوم ونفتقد حياتنا بالتوبة وقال أيضا يجب أن نشكر الله على الاوجاع الجثمانية فإن الرسول يقول إذا ما تسب إنساننا الخارجي فإن الداخل يتجدد يوما في يوم فلن نشارك المسيح في مجده إلا إذا شاركناه في أوجاعة ولا نقدر أن نشاركه في أوجاعة إلا بالصبر على الشدائد. الشكر في الشدة يعين على الخلاص منها ينبغي أن لا نرغب في نياح هذا العالم لأن يقال لنا قد أخذت خيراتك في حياتك لا تظن إنك أكملت شيئا من الخير فتحفظ اجر درك ان الشياطين يخفون شرهم وراءهم ونورهم آخره ظلام فلا تعمل شيئا بغير مشوره الاباء العارفين لقتالهم انزل الصلاه في التجارب فان الرب قد قال الله ينتقم لعبيده الصارخين إليه ينبغي للمجاهد أن يستعد عن كل امتلاء ولو من الخبز والماء وأن يجمع عقله في صلاته ليكمل قربانه الروحاني ويتذكر خطاياه دائما ويحزن عليها وليكن كل ما يعمله ويقوله من أجل مرضاة الله لا من أجل مجد الناس وأن يستقد تدبيره دائما لكي لا تكون سكناه في البرية على غير مذهب الرهبنه فانه قد سكن البريه كثير من اللصوص وهي ماوى الوحوش والطيور المؤذيه اما الراهب فإنه يسكنها هربا من سجس العالم الذي يشغل عن عباده الله التام كما ينبغي ان يصبر على البلايا ويكلف نفسه في كل شيء وأن يقدم حب الله على حب القريب وحب القريب على حب نفسه وحب نفسه على حب كل ما سواها وليكن له إيمان قوي بالله ورجاء وابتضاع وإنساك وصمت وصلاة داهمة وتهاون بالأرضيات وتذكر الموت والمجازاة وقراءة الكتب وتمييز كل الأمور وحفظ العقل والقلب وقاعن الاداء والوصايا من اجل الله قال بعض الاخوه لشيخ من الرهبان يا ابي اني اطلب الى الشيوخ فيكلمونني فيما هو لخلاص نفسي ولكني لست عاملا بشيء مما يقولون لي فما الذي انتفع به من هذا الامر وانا ممتلئ من الوسخ وكان عند الشيخ كوزان فارغان، فقال له الشيخ احضر أحد هذين الكوزين وصب فيه ماء وخدخله فداع له الشيخ يغسل الكوز مرات كثيرة ثم قال له ضعه عند الكوز الآخر ففعل، وبعد ساعة قال له احضر الكوزين معا وأنظر أي الكوزين انقى فقال له الأخ الذي صببنا فيه الماء انقى قال له الشيخ كذلك تكون نفس من يسأل الشيوخ ولا يعمل بما يقولونه انقى من نفس من لا يسأل ولا يعمل معه قال الشيخ ينبغي المتوحد في قلايته أن يكون له إفراز ومعرفة وحرص وتيقظ كما يكون ضابطا لحواسه حافظا لعقله لا يفكر في إنسان ولا يفكر في الصلاه والقراءة قال أحد الشيوخ إن الإفراز الحقيقي لا يكون إلا من الاتباع والاتباع هو أن نكشف لأبائنا أفكارنا وأعمالنا ولا نسق برأينا بل نستشير الشيوخ المجردين الذين نالوا نعمة الإفراز ونعمل بكل ما يشيرون به علينا فالذي يكشف أفكاره الردية لادائه فإنها تخف عنه وكما أن الحيا إذا خرجت من موضع مظلم إلى ضوء تهرب بسرعة كذلك الأفكار الردية إذا كشفت تطل من أجل فضيلة الاتباع وإذا كانت الصناعات التي نبصرها بعيوننا ونسمعها باذاننا ونعملها بأيدينا لا نقدر أن نمارسها بجواتنا إن لم نتعلمها اولا من معلميها أفليست إذن جهالة وحماقة ممن يريد أن يمارس الصناعة الرحامية الغير المرئية بغير معلم علما بأنها أكثر خفاء من جميع الصنائع، والغلط فيها أعظم خسارة من كل ما عداها قال شيخ من اجتمع باخوه عمالين فلو كان هو غير عمال فإن لم يتقدم إلى قدام فلن يتأخر إلى وراء كذلك من يجتمع باخوه متهونين فلو كان عمالا فإن لم يخسر فلن يربح، الساقط فلينهض لئلا يهلك، والقائم فليتحفظ لئلا يسقط. وقال آخر: إذا أنت مشيت مع رفيق صالح من قلايتك إلى الكنيسة، فإنه يقدمك ستة أشهر، وإذا أنت مشيت مع رفيق رديء من قلايتك إلى الكنيسة. فهو يؤخرك سنة سأل أخ شيخا قائلا يا أبي لماذا لا يثبت جيلنا هذا في أتعاب الأباء الأولين فأجابه الشيخ قائلا لأنه لا يحب الله ولا يفر من الناس ولا يبغض قشاش العالم لأن كل شخص يفر من الناس ومن المقتنيات فإن تعب الرهبنة يأتيه قبل سنة فكمثل إنسان يريد أن يطفي نارا قد اشتعلت في بقعة فما لم يصدق ويبعد القش من قدام النار لا يمكنه إطفائها كذلك الإنسان إن لم يذهب إلى موضع لا يجد فيه الخبز والماء إلا بشدة فلا يستطيع أن يقتني تعب الرهبنة لان النفس ما لم تبطر فلا تشتهي سريعا قيل ان بعض الاباء كان يجلس في البرار البعيدة ويسكت وفي يوم من الايام سأله تلميذه قائلا لماذا يا ابي تفر هاربا في البرار البعيدة مع اني اسمع الناس تقول ان الذي يسكن بقرب العالم ويقاتل افكاره من اجل الله يصير أكثر أجرا أجابه الشيخ إن الذي ينتفع من قربه للعالم فهو ذات الإنسان الذي يصل إلى أن ينظر مناظر موسى النبي ويصير ابنا لله أما أنا فإني ابن آدم وأنا نسي آدم أبي الذي بمجرد أن أبصر ثمرة الخطيه اشتهاها فأخذ منها وأكل ومات من أجل ذلك كان اباؤنا يهربون إلى البراري وهناك كانوا يقتلون شهوه البطن لعدم الأطعمة إذ كانوا لا يجدون هناك الأشياء التي تلد الأوجاع كلها وقال ايضا إن كل إنسان يسلم نفسه لشدة بهواه من أجل الله فلإيمان إن الله يحسبه مع الشهداء وذلك البكاء الذي يأتيه في تلك الشدة يحسبه الله عوض الدم قال شيخ من لا يقتني تعب الرهبنة فلم يقتني فضائلها ومن لا يقتني فضائلها فلم يقتني مواهدها قال القديس أنطنيوس إن أفضل ما يقتنيه الإنسان هو أن يقر بخطاياه قدام الله ويلوم نفسه، وأن يكون متانيا لكل بلية تأتي حتى آخر نسمه من حياته. قال شيخ: يجب على الراهب في كل بكرة وعشيه أن يحاسب نفسه ويقول: ماذا عملنا مما يحبه الله؟ وماذا عملنا مما لا يحبه الله لانه يجب علينا أن نستقط حياتنا بالتوبه وهكذا وبهذه السيرة عاش أرساني لأن من عمل كثيرا ولم يحفظه أتلفه ومن يعمل قليلا ويحفظه يبقى معه وقال شيخ إذا حلت دليه بانسان ان الاحيان تصيب به من كل ناحيه لكي ما تذكره وتزعجه وبيان ذلك انه في القلال كان أخ هذا جاءت عليه بليه لدرجه انه اذا اقتر احد ما فكان لا يسلم عليه ولا يدخله قملاته وان احتاج الى خب ما كان احد يقربه وإذا جاء من الحصاد ما كان أحد يدعوه للكنيسة لأجل المحبة كالمعتاد، وحدث أن جاء مرة من ذلك الحصاد فلم يجد فيه قلايات خبزا، ومع ذلك كله كان يشكر الله على ما يأتي عليه من الأحزان، فلما أقص الله صبره رفع عنه قتال البليه، وإذ إنسان قد جاء فضرب باب قلايته. ومعه جمل موثوق خبزا جاءهم من مصر فبدأ الأخ يبكي ويحزن ويقول يا رب ما أنا بأهل أن تتركني أحزن قليلا لكن يا رب أنا مستوجب لذلك ولست أهلا لشيء من المياح فلما جادت عنه تلك البلية صار الاخوه ياخذونه وينيحونه في قلاليهم وفي كنيسة أجمع وقال أيضا من أجل ذلك لسنا نفلح لأننا لا نعرف أقزارنا وليس لنا صبر في عمل نبدأ به ولكننا نريد أن نقتمي الفضائل بلا تعب